وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم إِذْ يُرَشِّقُ مِنَ النُّعَاسِ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُنْذِهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يوحي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلَن تُغْنِيَ عَنكُم مَّأْوَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 ان شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ البُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 فَإِنَّ تَوَّفَّى فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مَا شَيْءَ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركب اسفل منكم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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كَدَأْ بِآالِ فِ الذَعونَ والَّذِينَ مِنْ قَابِلِهِم كَذَّبوا بِآياتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَهُم بِذُنُ بِهِم وَأَغْرَقَنَا آلَ فِ الرَّعون وَكُلُّ كَُوا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 وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْبِذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 وَعِدُّ لَهُمَّ سْتَقتُم مِن قُووتِ وَم يَذْذِباطِ الْ الخَيْلِ تُررحبونَ بِهِ عَدُوَ اللهَّهِ وَعدُ وَكم وَآخَارينَ مِنْ دُونهِم لا تَعَونهُ اللَّهُ يَعلملَُهُم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 وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصه وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 يا أيها النبي حذِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 مئه صابره يغلب 200 وان يكن منكم 1000 يغلب 2000 باذن الله والله مع الصابرين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 وَإِن استتَ صَروكُمْ فِي الدّين فَعَلَيكُم نَصُْ إِللاا على قَوْمِ بَينَكُمْ وَبَينهُم مِثَاقَ واللَّهُ بِماَا تَععمللونَ بَصيد وََّذينَ كَفَروا بَعْضُهُمْ أَْلَاء بَعْض